وعليكم <تصفيق> طبعاً الوسطية صلنا إلى قول المصنف وهو يعرض لنا عقيدة أهل السنة والجماعة الوسط العدول بين أهل البدعة والطلالة الذين بهم الانحراف من غلو وجفو وصلنا إلى قول الله جل جل في أولا ومن يقتل مؤمناً متعمدا. فلزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له أعذابا عظيما وقوله جل شأنه ذلك بأن بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بأعسهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القائدين قوله كبر مقتا ان الله أن تقولوا ما لا, ما لا تفعلون ففي قوله جل في علا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه والعنى وأعد له عذابا عظيمة هو أراد أن يبين بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بأن أهل أفوا بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه إضافة المعاني في قوله غضب الله عليه هذا بفعل الله غاضب الله عليه وهذا على إذبات لصفة الغضب لله جعل في علاه وإذبتوها على تأصيل أهل السنة والجماعة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف الله يغضب نعم يغضب وغضب الله دل فعله يرقه بتلالي وكمالي ومهاي وعظمته لا كغضب البشر ولأن الله دل فعله ليس كمثله شايف فأراد إذات صفة الغضب لله دل فعله وهذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة أما الكتاب فهذه الآية وأيضا في قول الله لفعلها فلما آسفونا انتقمنا منهم في قولي فأما انتقمنا منهم يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرصة يوم القيامة عندما يتوسلون يستشفعون بكل نبي فيقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فهنا اثبات الغضب لله وجميع الرسل والأنبياء فهذه فهذه السفة لله جلس في علام الكتاب والسنة وجمعها للسنة فقد أجمعه إلى اثبات سفة الغضب لله جلس في علاه. وغضب الله له أثر قوازم فإن الله إذا غضب على قوم عاقبهم وإن عاقبهم فإن عاقب الله وخيم سبحانه جل في علاء والتعبد لله بهذه الصفة أولها حصن الاعتقاد بالإثبات أولها حصن الاعتقاد بالإثبات ثانيها هو أن أتجنب كل ما يغضب الله جل في علاء وهذه فيها إثبات الأسباب والتعليم فأصلها أن أقول بأن قصن التعبد لله بعد إثبات صفة الغضب لله تجنب الأسباب التي تستجرب غضب الله لأن فعلان لأن غضب الله يستجر انتقامه ويستلزم عقابه فلما آسفونا انتقامنا منه فكل أسبابي استجلاب غضب الله لا بد من تجنبها واعظمها الشرك اعظمه الشرك في اللايده ومن اعظمها رساله دماء المؤمنين المسلمين هذه تغضب الله جدا والخيانه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع اهل السماوات والاراضين على سفك دم رجل مسلم لا كبهم الله في النار ولا يبالي كان ابن عباس وقد ورد مرفوعا يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وإن, وإن, وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك فسافك دم المسلم البريء يغضب الله سبحانه جل في علامه والشرك أعظم الأسباب لغضب الله لذلك اقرب الناس للعقوبة من المسلمين أصحاب الرياء الذين يرؤون ويسمعون في ما في من النفاق والذين يتساهلون بالشرك الأصغر فهم أقرب الناس للعقوبة الله جل في أولاه لأن هذه من أعظم الأسباب التي تستجر غضب الله, تستجر غضب الله جل في أولاه فالتعبد الله بهذه الصفة بعد إذن هو التجنب أن يتجنب المرء سخط النارنا في أولا في الأسباب التي, التي تستجلب غضب الله جل في أولا لذلك أنظر هنا أتى بها بسبب من الأسباب التي تستجلب غضب الله وهي سفك دمر المسلم قال أَوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ أُجَهَنَّ مُقَارَةً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة والحق بأن من أعظم الظنوب هو قتل سفك دم المر المسلم هذه عند الله ليست بالهينة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل مؤمن وقال لا يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دمان حراما والله جعل له اربع عقوبات متتاليات في كتابي لا سيما قال جزاه جنم خالدا خالدا فيها نعوذ بالله ان نغسلان وقد اختلف العلماء في قاتل المؤمن ان كان مؤمنا هل يخلد في النار ام لا قال بظاهر الايه ابن عباس قال وهذه الايه من آخر ما نزل من الكتاب لم تنسى لم ياتي لم تاتي ايات تنسى تنسخ وهذا ما قاله شيخه زيد النثابت وماذا أبي هريرة أيضاً وبعض التابعين قالوا بأن القاتل لا توبة له وهذه مسألة عويصة جداً وعظيمة قالوا بأن القاتل لا توبة له وقال ابن عباس أن هذه الآيات غير منسوخة هي محكمة في قولي فجزاه جهنم خالداً فيها وغاضب الله عليه وعنى وعاد له عذاباً عظيمة والصيح قول الجماهير وأن القاتل له توبة وأنه لا يخلت في النار وأن معنى قول الله جل في علاء فجزاء جهنم خالدا فيها يعني, يعني, يعني هذا جزاؤه إن جزي به ولن يجاز بها للتوحيد المانع كأنه قال توفرت الشروط للخلود في النيران اللهم سلم سلم يا رب اللهم سلم سلم يا رب اللهم سلم سلم يا رب كأنها توفرت الشروط للخلود في النيران ثم جاء مانع يمنعه من الخلود وهو التوحيد لذلك أبو هريرة لما سألوه في النص الذي قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لما سألوه قال هذا جزاؤه الذي انجوزي به ولكنه لن يجزبها لن يجزبه أن التوحيد مانع من أن يجزى بالخلول في النار والحديث صريح في قوله السلام فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قد وإن لم يعمل خيرا قد فهو لا يخلق في نار جنة ولذلك لما في حديث شفعة طويل وشفعة النبيون يقول إخوة الله السلام ليس فيها إلا من حبسه القرآن والذي حمسه القرآن هو المخلط المشرك إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما ما قال ابن عباس فنقول بل قول الله رجل فعلا أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا أي سورة أي أي الفرقان نعم قال والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس لتحرم الله إلا بالحق ولا يزدونه يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مؤانا إلا من تاب وآمن وعمل عاملا صالحا فأولئك يبد الله سيأتيم حسنات وكان الله غفورا رحيما ففي قول إلا من تاب وآمن هذه دلالة على الجميع على القاتل وغير القاتل إلا من تاب وآمن فهذه على الجميع على القاتل وعلى غير القاتل فالصحيح خلافا لما تبناه ابن عباس وزيد بأن القاتل توبة ولكن الأصل في سياق الآيات التي أتى بها المصنف هو أن يثبت أن استجلاب غضب الله لفعلها سفك, سفك الدماء البريئة المسلمة لا سيما وأن الله جعل في الكتاب جزائها النار خالدين فيها وقلنا وخالد بخلودها إما أن نقول خالدا فيها يعني جزاؤه إن جوزي به أو, أو أنه خالد بخلودها أو أنه خالد بخلودها ولكن كما قلت المصنف استشهد بالآية ليزبط غضب الله الذي في علاه في الآية ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ردوانه وهذه كما قلنا في باب التعبد اتبعوا ما أسخط الله ما ومأغضب الله في وكرهوا ردوانه اتبعوا, اتبعوا ما أسخط الله بأنهم أخذوا الأسباب التي بها غضب الله عليهم من العناد والجحود والكفر والتكبر والتجبر حتى أن الله بيّن لهم صُّبَ الهداية ولم يأخذوا بها قال الله جل في علاء ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا وكرهوا ردوانه فهم يعني بيّن لنا أيضا أن أهل مكة أخذوا بذلك حتى سقط الله عليهم بأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا هدنا وده المتوقع لو كان الحق هدنا قالوا اللهم إن كان هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من العالم أعوذ بالله من أراد الله فتنته فلن تملك له شيئا قال وما ينفعكم نصح إن أردت أن, أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم هو ربكم سبحانه هو الذي يعلم من كان محلا قابلا أو لا نعم ذلك, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وطبعا هم كرهوا رضوانه بلسان حالهم واتبعوا ما أسخط الله بجهودهم وكفرهم بالرسل والرسالات فحل بهم غضب الله دل في علاك في الآية الثالثة في قوله فلما آسفونا أنتقمنا منهم فلما أغضبونا هذه أيضا فيها كما قلنا لأنهم أخذوا بالأسباب التي استجلبت غضب الله فانتقم منهم وهذه كما قلنا فيها إثبات الأسباب والتعليلات إثبات الأسباب والتعليلات قال فلما أسفونا فلما أغضبونا انتقمنا, انتقمنا منه الفائد المصطبطة من الأحاديث ومن الآيات حرمة دم المسلم استخدام أهل السنة للتأويل بالقرينة مع إزباتها لأنهم قالوا جزاؤه جأنم خالدا فيها قالوا خالد خالدا فيها جزاؤه انجوز والتاويل هنا جاء خالد بخلودها خالد بخلودها وبعضهم اولها وقال الخلود معناه طول المكس فقط وليس الخلود الابدي السرمدي وهذا كله جاء من كلام اهل السنه والجماعه لذا قلنا والتاويل يستخدم اهل السنه والجماعه اذا ثبتت القرينه فنحن لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا وجوب اجتناب ما, يص... ما... ما يغضب الله وجوب اجتناب ما أسخط الله إثباته الأسباب والتعليل إثباته الأسباب والتعليل خلافاً لأهل البدعة والضلالة هل في السلف فضلوا؟ نعم هو أنا سلفي بيقول هل يمكن أن نقول هذا الوعيد بالخلود في حق المستحيل له نعم قاله بعض الألماء وهو أضعف الأقوال قالوا وهو اضعف الاقوال لانه لا خلاف ان المستحل قتل أو لم يقتل هو خالد في في, في النار والخلود هنا معلق بالقتل فاذا هذا اضعف الاقوال لانه هو, هو لو استحل قتل او لم يقتل خالد لكن هنا تعليق اناطه الخلود بالقتل نعم اثبات الرضا لله دلا في علاه قالوا وكان رضوانه إثبات الرضا لله يدل في علامة في أسئلة؟ صدر مع أشياء الأسئلة عشان نختمه تقريب دعاء السؤال قول دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذ والبسملة وقبل الشروع في قراءة الفتح مهين؟ حكم قول دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذ والبسملة عايش يا شيخ أنا ما سمعتكش نعم سيدة قولوا دعاية للفتاح بعد الاستعاذة والبسملة وقبل الشروع في قراءة الفتحة لا بعد البسملة لا صح أن يقال أي شيء آخر لأن البسملة آية من الفتحة فإذا قالها علي أن يتم بالقراءة ولا يقطعها لكن الاستفتاح بعد الاستعاذة صح ويستعيز مرة ثانية لكن لا يكون السح بعد بعد البسملة البسملة آية من الفتحة لو استحل هل يكفر شيخا؟ لو استحل يكفر كفرا مستقلا هل استحلال كفر بائن غاهر واضح لائح؟